قال الملؤ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعود في ملتنا قال اولو كن كارهي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 فَإِذَا رَبَّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمَهُ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّغَاوٍ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَعْرِفُوا فِيهَا الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فَتَوَلَّى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين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 تعفوا وقالوا قد ما ساء فانا الضر و السراء فاخذنا بغته فاخذنا بغته وهم لا يشعرون